موجز البلاغة تأليف صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ سيد محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي وشيخ الجامع الأعظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقرأ عليكم عمر البساطة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه هذا موجز علم البلغة أما بعد حمد لله الذي أنطق البلغاء وفضل النبغاء وميزهم عمن يسر حسوا في ارتغاء والصلاة والسلام على المرسل بالحنيفية لا أمت فيها ولا شغاء وكل من صغى إلى دعوته أفضل صغاء فإني رأيت طلبة العلم يزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود إذ يبتدئون بمزاولة رسالة الاستعارات لأب القاسم الليثي السمرقندي وهي زبدة مستخلصة من تحقيقات المطول والمفتاح يحتسونها قبل إبانها ثم يتناولون مختصر التفتازاني قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعاني، وفي ابتدائهم شوط وفي انتقالهم طفرة فرأيت أن أضع لهم مختصرا وجيزا يلم بمهمات علم البلاغة ليكون لهم كالمقدمة لمزاورة دروس مختصر التفتازاني وضعته وضع من يقصد إلى تثقيف طلبة هذا العلم بالمسائل النافعة المجردة عن المباحث الطفيفة في فنون البلاغة الثلاثة فإنهم أتقنوا فهما ضمنت لهم أن ينطقوا بلسان فصيح ويملأ أوطاب أذهالهم من المحض الصريح منقدمة البلاغة فعالة مصدر بلغة بضم اللام كفاقها وهو مشتق من بلغة بفتح اللام بلوغا بمعنى وصل. وإنما سمي هذا العلم بالبلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل وواضح ومجتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوده في نفسه فلما صار هذا البلوغ المعنوي سجية يحاول تحصيلها بهذا العلم صاغوا له وزن فعل بضم العين للدلالة على السجية فقالوا علم البلاغة فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه فهو محتاج قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها من مفرداتها وكيفية تركيبها فإذا لم يعلم ذلك لم يكد كلامه أن يفهم وهذه المعرفة تحصل له من علم اللغة والنحو والصرف فإن حاول تكلمها بدون هذه المعرفة كان مثله كما قال الحطيئة في الشعر يريد أن يعربه فيعجبه ولكنه إذا علم اللغة والنحو والصرف فإنما يستطيع أن يعبر عن حاصل المراد وأصل المعنى ولا يستطيع أن يفصح عن تمام المراد فلو أراد أن يخبرك بحضور تلميذ واحد من تلامذة درسه وتخلف الباقين فقال لك حضر زياد لم تفهم إلا أنه أخبرك بحضور زياد لئلا تكتبه متخلفا ثم إذا علمت أن بقية التلامذة لم يحضروا فقلت له ما بالك لم تخبرني بعدم حضور أنس ونافع وغيرهما قال لك ألست قد أخبرتك بحضور زياد ولم أذكر لك غيره فدلك بقوله ذلك على قصوره في معرفة أداء جميع مراده على أنه لو تنبه لزيادة البيان لقال حضر زياد ولم يحضر أنس لم يحضر نافع لم يحضر زهير وأخذ يعدد بقية التلامدة أو استعان بحركة يديه فقال لك حضر زياد ثم ضرب بيديه كالنافض لهما كأنه يشير إلى معنى فقط فحينئذ أدى جميع مراده لكن بعبارة غير سهلة ومع إشارة فإذا كان قد علم الكيفية الخصوصية للتعبير عن هذا المراد وهي أن يقول ما حضر إلا زياد كان قد بلغ إلى أداء جميع مراده بكلام سهل وكذا إذا أراد أن يخبرك عما أبلاه عن من الشجاعة والفتك في يوم من أيامه فجعل يقول قتل فلانا وجرح فلانا وضرب فلانا وضرب الفرس فأدماه وهرب راكبه وسبى نساءهم وحطم مشاتهم فإنه قد دلك دل على جميع مراده بعبارة غير واضحة في الدلاله على جميع المراد بكلام واضح الدلاله عليه ولما كانت الكيفيات المذكورة لا تقع إلا في كلام خاصة أهل اللسان العربي سموها بالخصوصيات نسبة الى الخصوص وهو ضد العموم الذي هو بمعنى الجمهور وتسمى بالنكة ايضا فالعلم الباحث عن القواعد التي تصير الكلام دالا على جميع المراد وواضح الدلالة عليه يدعى علم البلاغة ثم إن هناك محسنات للكلام ما اشتمل عليها اكتسب قبولا عند سامعه ولما كان حسن القبول يبعث السام على الإقبال على الكلام بشراشره وكان في ذلك عون على إيعاء جميع المراد جعلوا تلك المحسنات اللفظية من لواحق مسائل هذا العلم سواء كان حسنها عارضا لللفظ من جهة موقعه المعنوي كالمطابقة في قول أبي ذؤيب الهذلي أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر أم كان حسنها عارضا له من جهة تركيب حروفه كالجناس في قول الحريري سمسمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمتي فكلها تسمى المحصنات وتوابع البلاغة ويلقبونها بالبديع فانحصر على البلاغة لذلك في ثلاثة فنون فن المعاني وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع مراده بكلام خاص وسمي علم المعاني لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة في الفاظ قليلة أما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه أن يؤدى بجمل مثل صيغة إنما في الحصر وكلمة إن في التأكيد ورد الإنكار معا وأما بأن لا يزيد شيئا ولكنه يرتب الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنى زائدا مثل تقديم المفعول والظرف لإفادة الحصر في نحو الله أحد وإياك نعبد وهذا الفن هو معظم علم البلاغة وفن البيان وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة على المراد كقولك عن تارة أسد وحاتم كثير الرماد وفن البديع وهو المسائل التي تبحث عن المحسنات اللفظية كما تقدم فتعريف علم البلاغة هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أداء جميع التراكيب حقها وإيراد أنواع الشبيه والمجاز والكناية على وجهها وايداع المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الكلام تاريخه كان هذا العلم منثورا في كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه وفي كتب شرح الشعر ونقده ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 44 ومئة كتاب مجاز القرآن وألف الجاحظ عم بن بحر المتوفى سنة 44 وثلاثمائة كتبا كثيرة في الأدب وكان بعض من هذا العلم منثورا أيضا في كتب النحو مثل كتاب سيبويه ولم يخص بالتأليف إلا في أواخر القرن الثالث إذا ألف عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي المولود سنة 47 ومئتين والمتوفى سنة 96 ومئتين قتيلا بعد أن بوي عليه بالخلافة ومكث يوما واحدا الخليفة كتاب البديع أودعه سبعة عشر نوعاً وعد الاستعارة منها. ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة واحد وسبعين وأربع كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. اولهما في علم المعاني والثاني في علم البيان. فكانا أول كتابين ميزا هذا العلم عن غيره ولكنهما كانا غير ملخصين ولا تامي الترتيب فهما مثل دل متناثر كان زهو صاحبه لينظم منه عقدا عند تأخيه فانبرى سراج الدين يوسف بن محمد بن علي بالسكاكي الخوارزمي المعتزلي المولود سنة خمسة وخمسين والمتوفى سنة ستة وعشرين إلى نظم تلك الدرر فألف كتابه العجيب المسمى مفتاح العلوم في علوم العربية وأودع القسم الثالث منه الذي هو المقصود من التأليف مسائل البلاغة دونها على طريقة علمية صالحة للتدريس والضبط فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من كتابي الشيخ عبد القاهر ومن مسائل الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري فأصبح عمدة الطالبين لهذا العلم وتتابع الأدباء بعده في التأليف في هذا العلم الجليل فن المعاني المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغا فصيحا في أفراده وتركيبه فالفصاحة أن يكون الكلام خالصا أي سالبا مما يعد عيبا في اللغة بأن يسلم من عيوب تعرض للكلمات التي تركب منها الكلام أو تعرض لمجموع الكلام فالعيوب العارضة للكلمات ثلاثة الغرابة وتنافر الحروف ومخالفة قياس التصريف والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة التعقيد وتنافر الكلمات ومخالفة قواعد النحو ويسمى ضعف التأليف أما الغرابة فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة أو تناسيها في متعارف الأدباء مثل الساهور اسم الهلال ومثل تكأ بمعنى اجتمع وفرنقع بمعنى تفرق في قول أبي علقمه أحد الموسوسين وقد أصابه صرع فاحاطت به الناس ما لكم تكأكأتم علي كما تكأكأون على ذي جنة نفرا قعوا وأما تنفر حروف فهو ثقل قوي في النطق بالكلمة لاجتماع حروف فيها يحصل من اجتماعها ثقل نحو الخعخع نبت ترعاه الإبل وأقل منه في الثقل مستشزرات بمعنى مرتفعات وأما ثقل الذي لا يضجر اللسان فلا يضر نحو وسبحه وقول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأما مخالفة قياس التصريف فهو النطق بالكلمة على خلاف قواعد الصرف كما يقول في الفعل الماضي من البيع بيع لجهله بأن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا وأما التعقيد وهو عدم ظهور دلالة الكلام على المراد لاختلال في نظمه ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من مجموع أمور جائزة في النحو كقول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن عبد الملك وما مثله في الناس إلا مملكة أبو أمه حي أبوه يقاربه أراد وما مثله في الناس حي يقاربه أي في المجد إلا ملكا أبو أم الملك أبو هذا الممدوح فشتت اوصال الكلام تشتيتا تضل فيه الأفهام وأما التنافر فهو ثقل الكلمات عند اجتماعها حين تجتمع حروف يعسر النطق بها نحو قول الراجز الذي لا يعرف وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر فكل كلمة منه لا تنافر فيها وإنما حصل التنافر من اجتماعها حتى قيل إنه لا يتهيأ لأحد أن ينشد النصف الآخر ثلاث مرات متواليات فلا يتلعثم لسانه وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير لأنه يصير الكلام مخالفا لاستعمالات العرب الفصحاء فهو يعرض للمولدين والمراد منه مخالفة ما أجمع النحاة على منعه أو ما كان القول بجوازه ضعيفا ووروده في كلام العرب شاذ نحو تعريف غير في كقول كثير من طلبة العلم الغير كذا ونحو تقديم التأكيد على المؤكد في قول المعري تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من طامع في ازدياد وكذلك كل ما جوزه في ضرورة الشعر إذا وقع شيء منه في النذر فضعف التأليف عيب لا يوجب بهام المعنى بخلاف التعقيد والبلاغة اجتمال الكلام على أحواله خصوصية تستفاد بها معان زائدة على أصل المعنى بشرط فصاحته. كاجتمال قوله تعالى فقالوا إن إليكم مرسلون على حالة خصوصية وهي التأكيد بأن لإفادة معنى زائد وهو توكيد الخبر لأجل إبطال تردد المخاطبين فيه وذلك أمر زائد على أصل المعنى وهو الإعلام بكونهم رسلا الذي يكفي لإفادته أن يقال أرسلنا إليكم أو نحن إليكم مرسلون وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت وبالخصوصيات وهي تكثر وتقل في الكلام بحسب وجود الدواعي والمقتضيات من كثرة وقلة كالادويه فإنها تشتمل على عقاقير كثيرة تارة وقليلة أخرى بحسب ما يحتاجه المزاج لإصلاحه انظر مثلا قوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فنجد في قوله ينزل خصوصيتين إحداهما التعبير بصيغة فعل الدال التي على التكرير والثانية التعبير بصيغة المضارع الداله على التجدد والاستمرار لأن المقام للتبشير بزيارة الإخراج من الظلمات إلى النور يوما فيوما وفي كل حال وانظر قوله في الآية الأخرى نزل عليك الكتاب بالحق فلا تجد في نزل إلا خصوصية واحدة وهي التعبير بصيغة فعل. لأن المقام للامتنان والامتنان يكون بما وقع لا بما سيقع والبليغ في إتيانه بهذه الأحوال في كلامه، يراعي أحوال المخاطبين ومقامات الكلام، فلا يأتي بنكتة وخصوصية إلا إذا رأى أن قد اقتضاها حال المخاطب، واستدعاها مقام الكلام، وبمقدار تفاوت المتكلمين في تنزيلها على مواقعها، يتفاوت الكلام في مراتب البلاغة إلى أن يصل إلى حد الإعجاز، الذي يعجز البشر عن الاتيان بمثله وهو الذي اختص به نوابغ بلغاء العرب مثل امرئ القيس والنابغة والأعشى وسحبان في أكثر كلامهم وحيث كانت البلاغة يتصف بها الكلام باعتبار إفادته عند التركيب والإسناد فلا جرم إن كان ملاك الأمر فيها راجعا إلى ما يتقوم به الإسناد وكذلك كيفيات الإسناد والمسند إليه والمسند ثم تتفرع البلاغة في متعلقاتها من المعمولات أحوال الجمل وسيجيء كل نوع من ذلك في بابه باب الإسناد الإسناد ضم كلمة إلى أخرى ضما يفيد ثبوت مفهوم أحدهما لمفهوم الأخرى نحو حاتم كريم وأكرم حاتما أو انتفاءه عنه نحو ما خالد جبالا ولا تقاتل خالدا سواء كان بالتعيين ام بالترديد وحكم ما يجري مجرى الكلمة نحو الضمير المستتر والجملة الواقعه خبرا حكم الكلمة فالكلمة الدالة على المحكوم عليه ما تسمى مسندا اليه والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسندا والحكم الحاصل من ذلك يسمى الاسناد ولكل من المسند إليه والمسند والإسناد عوارض بلاغية تختص به عوارض الإسناد وأحواله شاع أن الإسناد من خصائص الخبر فلذلك كثر أن يصفوه بالخبري بناء على أن الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام لا إسناد فيه والتحقيق أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء فإن في الجمل الإنشائية مسندا ومسندا إليه فالفعل في قولك أكرم صديقك مسند والضمير المستتر فيه مسند إليه وعلم أن القصد الأول للمخبر من خبره هو إفادته المخاطب الحكم وقصد المتكلم بالجملة الإنشائية إيجاد مدرول الإنشاء ففي الأمر يقصد إيجاد المأمور به ويسمى الامتثال وفي النهي يقصد عدم إيجاد الفعل ويسمى الانكفاف وفي الاستفهام يقصد الجواب بالإفهام وهكذا وقد يخاطب بالخبر من يعلم مدلوله ويخاطب بالإنشاء من حصل منه الفعل المطلوب فيعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود منزلة المعدوم لنكتة قد تتعلق بالمخاطب أما لعدم جري العالم على موجب علمه كقول عبد بن الحسحاز كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا فإن المقصود منه تذكير من لم يزعه الشيب والإسلام إذ قد علم كل الناس إنهما وازعان وأما لأن حاله كحال ضده كقولك للتلميذ بين يديك إذا لم يتقن الفهم يا فتى فإنك تطلب إقباله وهو حاضر لأنه كالغائب وأما لقصد الزيارة من الفعل نحو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فطلب منهم الإيمان بعد أن وصفهم به لقصد الزيادة والتمل منه وأما لاختلال الفعل حتى كان غير مجد لفاعله مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ينقر نقر الديك صلي فإنك لم تصلي وهذا كثير في كلامهم وقد تتعلق النكتة بالمتكلم ليريك أنه عالم بالخبر كقولك لصاحبك سهرت البارحة بالنادي وقول عن تره إن كنت ازمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم وعلمة هذا أن يكون الكلام دالا على أن المخاطب لا يجهل الخبر فإنك إذا حدثته عن أحواله لا تقصد أن تعلمه بما هو معلوم لديه وللكلام في قوة الإثبات والنفي مراتب وضروب بحسب قد الحاجة في إقناع المخاطب فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ولا تردد له فيه فلا حاجة إلى تقوية الكلام وإن كان المخاطب مترددا في الحكم فالحسن أن يقوى له الكلام بمؤكد لئلا يصير تردده إنكارا كما قال الله تعالى فقالوا إن إليكم مرسلون لأنهم كذبوا الرسولين الأولين فلما عززا بثالث كان القوم بحيث يترددون في صدقه وإن المخاطب منكرا وجب توكيد الخبر على قدر إنكار نحو إني لكم نذير مبين ونحو إنا إليكم مرسلون ونحو ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا الثالث إنكاريا وأدوات التوكيد إن وأن ولام الابتداء من القسم والقسم والحروف الزائدة وحروف التنبيه وضمير الفاصل ولن النافية هذه في الأسماء وقد وإما الشرطية ونون التوكيد في الأفعال وقد ينزل المخاطب المستحق لأحد هذه الأضرب منزلة صاحب غيره منها لنكتة فيسمى ذلك إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر قال طرفه لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطيور المرخى وثنياه باليد فأتى بثلاث مؤكدات القسم وإن ولام الابتدائي لقصد الرد على من كان حاله في لومه إياه على الكرم وتناول اللذات حال من ينكر إدراك الموت إياه مع أن مجيء الموت ولو بعد طول العمر أمر معلوم لكل أحد وقد يجيء التوكيد بإن لمجرد الاهتمام في الخبر دون إنكار كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشهر لحكمة وإن من البيان لسحر ومن ذلك أن يكون في الخبر غرابة كالمثل إن البغاث بأرضنا يستنزر أو تهويل نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لأن شأن هذين النوعين أن ينكرهما السامع فيؤكد له من قبل حصول الإنكار احتياطاً تنزيلا له منزلة المنكرين والإسناد نوعان حقيقة عقلية ومجاز عقلي فالحقيقة العقلية إسناد الشيء إلى شيء هو من الأمور الثابتة له في متعارف الناس إثباتاً أو نافياً الإثبات كقول السلطان العفدي أشاب الصغير وأفن الكبير كر الغدات ومر العشي لأن الشاعر جهلي وظاهر كلامه يشعر بأنه يعتقد أن مرور الزمان هو سبب الشيب إذا لم ينصب قرينه على أنه يعلم أن ذلك ليس سببا للشيب والنفي كقوله تعالى وما كانوا موددين، والمجاز العقلي إشناد الشيء إلى غير ما هو له في متعارف الناس إثباتا أو نفيا لملابسة بين المسند والمسند إليه ومعنى الملابسة المناسبة والعلاقة بينهما فأشهر ذلك أن يسند الفعل إلى المتسبب فيه كقول أم زرع أناس من حلي أذني وملا من شحم عضدي فإن زوجها لما اشترى لها نواسة لتلبسه في أذنيها فهو قد أناس أذنيها وهذا قريب من الحقيقة ولما أفض عليها الخير والراحة حتى سمنت، فقد تسبب في ملء عضديها بالشحم وهذا مجاز عقلي. لملابسة السببية وهناك ملابسات كثيرة نحو عيشة الراضية مع أن الراضي صاحب العيشة ونحو نهر جار مع أن الجار يماء وانبت الربيع العشبة لأن الربيع زمن الإنبات يوما يجعل الولدان شيبة يوما عبوسا قمطريرا والنفي كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم فإن نفي الربح لم يتعارف إسناده للتجارة بل إنما يثبت الربح وينفى عن التاجر وهو محتاج إلى قرينة اللغوية أو معنوية ليفارق كلام البليغ كلام الغالط والهاذي والغبي عوارض أحوال المسند إليه المسند إليه هو كاسمه ما ضم إليه غيره كما تقدم مثل المهتدأ والفاعل ونائب الفاعل واسم كان واسم إنا والأصل أن يكون المسند إليه مذكورا في الكلام وقد يحذف إذا دلت عليه قارينة النحو قوله تعالى فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم أي أنا عجوز أو لضيق المقام نحو قول رفيق الصياد غزال أو ليجري اللفظ مجرى المثل فيكون موجزا نحو رمية من غير الرام أي رميتك هذه والأصل في المسند إليه التعريف لأن الحكم إنما يكون على معروف، فيكون المستند إليه معرفة من المعارف الستة المذكورة في النحو، فإذا تعين طريق من تلك الطرق الستة، وجب الاقتصار عليه، وان أمكن الاتيان في تعريفه بطريقين فصاعدا كما إذا أمكن التعبير عنه باسمه العلم أو بالموصول وصلته أو بالضمير، تخير البليغ في ذلك وهو يراعي ما هو أنسب، فقد يختار تعريفه باسمه العلم لان في لسم تعظيم مثل معز الدين والرضا. أو فيه إهانة نحو بولان ويسير فيقصد المتكلم الإشارة إلى أن المسمى له حظ من اسمه فلذلك قال الشاعر وفضل يسير في البلاد يسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصية عصة الله ورسوله أو لأن في الاسم محبة وابتهاجا بذكره كما قال بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا لا من كنا أم ليلة من البشر، فلم يقل أم هي من البشر ليعيد اسمها وقد يختار المنصول لأن الصلة تشعر بمعنى لا يمكن أن يؤدى بغير الجملة مثل معنى شعار الصلة بالتفخيم في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم وقال اختيار المنصول على المعرف بألف قول زغير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلمه فإنه لم يقول المستسلم محضوم مثلا بل أتى بالموصول ليشير بالصلة إلى علة الحكم وكاختيار المضاف على الاسم العالم في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقد يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم الداعي للتعريف نحوه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فدل على أن المسند إليه فرض مبهم من جنس ثم يتوصل المتكلم بذلك إلى إفادة التعظيم تارة والتحقير أخرى وقد جمعهما قول مروان بن أبي حفصه له حاجب عن كل أمر يشيره وليس له عن طالب العرف حاجب ويعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام كقول عباس بن برداس وقد كنت في الحرب ذا تدرى فلم أعط شيئا ولم أمنع أي لم أعط شيئا عظيما بقرينة قوله ولم أمنع ومن أهم أحوال المسند اليه حالة تقديم فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره كأن يأتي به مبتدا مع إمكان الاتيان به فاعلا إذا كان الخبر فعلا وكالاتيان به مبتدا وهو نكره والخبر فعل مع أن الأصل حينئذ تقديم الفعل كما في قولهم بقره تكلمت للإشارة إلى أن ذلك للهتمام بشأنه أما لأن فيه فعلا نحو سعد اتاك وأما للتشويق نحو قول المعري والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد يريد حشر الأجساد ومما التزمت العرب فيه التقديم لفظ مثل وغير في قولهم مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود إذا أريد أنت لا تبخل وأنت تجود فجعل مثل وغير كناية عن المخاطب ويشيرون إلى هذا الجعل بالتقديم المفيد للاهتمام إذ لا وجه لهذا الاهتمام إلا تنبيه إلى أن المراد بمثل وغير معناهما الكنائي عوارض أحوال المسند قد عرفت أن المسند هو الكلمة المضمومة إلى غيرها لإفادة مدلولها محكوم به لذلك الغير فالمسند هو خبر المبتدا وفعل الفاعل أو نائبه إذا كان الفعل تاماً واسم الفعل والمبتدا الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر لأن ذلك المبتدا في قوة الفعل فلذلك عمل في الفاعل وخبر كان وأخواتها وخبر أن وأخواتها وقد نبهك هذا إلى أن المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا فلا جرم أنك تطلب الفرق بين الداعي للبليغ أن يأتي بالمسند مرة اسما ومرة فعلا فاعلم أنه يأتي به فعلا إذا أرد التقييد بأحد الأزمنة الماضي والحال والمستقبل على أخصر وجه فيغنيه أن يقول قادم صديقك عن أن يقول قدوم صديقك أمس فأكون الاتيان بالفعل طريقا من طرق الإيجاز عند إفادة الزمان مع ما في الفعل من إفادة كون الوصف غير ذاتي للمسند إليه ويزيد المضارع فيدل على تجدد الحصول انا بعد آن نحو الله يستهزئ بهم ويأتي البليغ بالمسند اسما عند إرادة عدم التقييد بأحد الأزمنة وإرادة عدم التجدد فقولك زيد منطلق لا تعرض فيه لأكثر من إثبات وصف الانطلاق له فهو شبيه حينئذ بالصفات التي لا دلالة لها على شيء من الحدوث نحو زيد طويل مثال ذلك قوله تعالى حكاية عن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون أشاروا إلى أن الاستهزاء بالمؤمن صفة ملازمه لهم ليست بأمر حادث فيهم ثم من أحوال المسند الفعلي أن يقيد بالشرط على معنى أداة من أدواته المذكورة مع معانيها في كتب النحو فلا فائدة في ذكر تفاصيلها في هذا العلم وإنما يتعلق الغرض ببيان الفرق بين الشرط بان والشرط فإذا لأن النحاة اهملوا فإنهما مشتركتان في الدلاله على أصل التعليق والاستقبال دون زيادة لكن الغالب في الشرط بإن أن يدل على عدم اليقين بوقوع الشرط سواء كان مستقرب الوقوع لكن بلا جزم كقوله تعالى وان تؤمن وتتقوا يؤتيكم أجوركم فإن إيمانهم وتقواهم واقعان، أو كان مشكوكا في وقوعه ضعيف الاحتمال كقول المعري فإن استطع في الحشر آتك زائر وهيها لي يوم القيامة إشغاله وأما إذا فاصلها الدلالة على اليقين بوقوع شرطها نحو. إذا جاء نصر الله والفتح الآية هذا هو الأصل وقد جاء على ذلك قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه لأن نعم الله على العباد كثيرة والمصائب نادرة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقد تستعمل أن في مقام اليقين لتنزيل اليقين منزلة الشك كما إذا كان حال المخاطب حال من يشك في الأمر اليقين كقول طرفه ألا أيها ذزاج لي أحضر الوغى أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي وتستعمل إذا في مقام عدم اليقين كتصور المرء المحبوب كثيرا وقوعه لشدة تعلق القلب بكثرته كقول النابغة إذا تغنى الحمام الغرق هيجني وإن تغربت عنها أم ماري. وأصل المسند التأخير عن المسند إليه وقد يقدم ليفيد تقديبه قصر المسند إليه على المسند نحو لا فيها غول أي أن عدم الغول مقصور على الكون في خمر الجنة وسيأتي في القصر وقد شاع عند العرب تقديم أسماء الأعداد عند قصد جمع أشياء ليفيد التقديم تشويقا للمعدود نحو قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إلى آخره ونحو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث ونحو قول محمد بن وهيب في مدح المعتصم العباسي ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر وهذا كله ما لم يكن التقديم لسبب يحتم التقديم في النحو مثل تقديم أدوات الصدر في نحو كيف أنت وأين اللقاء ومتى الضعن أو لسبب يعرف أنه لفظي في غرض فيه لغير اللفظ مثل التقديم لأجل السجع كقول الحريري في المقامة الثانيه فإذا هو مثافن لتلميذ على خبز سميذ وعجل حنيذ وقبالتهما خابية نبيذ فتقديم قوله قبالتهما على المسند إليه لقصد السجع إذ لا يحتمل معنى القصر وأصل المسند التنكير وقد يعرف لأغراض أهمها إفارة القصر كما سيأتي في بابي عوارض أحوال متعلقات الفعل وهي المفاعل والظروف والمجرورات والحال والتمييز واهم ما يتعلق به غرض البريغ هو احوال المفاعيل وخاصة المفعول به فانه الذي تعرض له احكام الحذف دون غيره من المفاعيل لانه إذا لم يذكر علمنا انه محذوف اذ الفعل المتعدي يطلب مفعوله طلبا ذاتيا ناشئا عن وضع معنى الفعل المتعدي فان الفعل اللازم وضع ليدل على حدث صادر من ذات واحده والفعل المتعدي وضع ليدل على حدث صادر من ذات ومتعلق بأخرى أما بقية المفعيل فإنها إذا لم تذكر لا يوجد دليل يدل على أن المتكلم قصد ذكرها ثم حذفها وكذلك أحكام التقديم إنما تغلب مراعاتها في المفعول به فإذا لم يذكر مفعول به مع فعله المتعدي إليه ولم تكن قارنة على تقديره فحذفه حينئذ قد يكون لإظهار أن لا غرض بتعليق ذلك الفعل بمفعوله فينزل الفعل حينئذ منزلة اللازم بحيث يكون نطق به ليس إلا لقصد الدلالة على أصل معناه الحلثي إذا لم يجد المتكلم فعلا آخر يدل على ذلك المعنى أو لم يستحضره فحينئذ لا يقدر لذلك الفعل مفعول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقول البحتري يمدح المعتز بالله العباسي شجو حساده وغيض عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي فلم يذكر مفعول يرى ويسمع لأنه أراد أن يوجد راء وسامع فلا غرض لمعرفة مفعول، والمعنى أن الرأي لا يرى إلا آثار الخليفة الحسن والسامع لا يسمع إلا ثناءه وقرينة ذلك قوله شجو حساده لأن ذلك هو الذي يشجو حساده ويغيض عداه وقد يكون الحذف لقصد التعميم مثل الله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل أحد وإنما قلنا آنفا ولم تقم قرينة على تقديره لأنه إن كان المفعول مقدارا منوي اللفظ فهو كالمذكور والقرينة إما من نفس الفعل بأن يكون مفعوله معينا لأنه لا يتعدى إلا إليه كقول عمرو بن معد كرب فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت فإن فعل أجر معناه شق اللسان فمفعوله متعين وإما بأن يكون عليه قرينه لفظية وهو كثير وأما تقديم المفعول وما بمعناه كالجار والمجرور والظرف فقد يكون للحصر نحو كان نعبد وفي الحديث الصحيح ففيهما فجاهد يعني الأبوين وهو كثير في كلامهم وقد يكون لمجرد الاهتمام نحو وأما ثمود فهديناهم في قراءة النصب وقد يكون لغرض لفظي كالسجع والفاصلة في نحو ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه القصر القصر تخصيص حكم بمحكوم عليه بحيث لا يثبت ذلك الحكم لغير ذلك المحكوم عليه أو التخصيص محكوم عليه بحكم بحيث لا يتصف ذلك المحكوم عليه بغير ذلك الحكم بواسطة طريقة مختصرة تفيد ذلك التخصيص قصدا للإيجاز فخرج من بقولنا بواسطة الطريقة المختصرة إلى آخره نحو قول السموءل تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. فإن هذا المثال اقتضى التخصيص سيلان النفوس أي الدماء بالكون على حد الضبات لكن ذلك ليس مذلولا بطريقة مختصرة بل بجملتي إثبات ونفي والمراد بالحكم والمحكوم عليه الأمر المقصود قصره أو القصر عليه سواء كان أحد ركني الإسناد نحو ما محمد إلا رسول أم كان متعلق أحدهما كالمجرر المتعلق بالسند في قول كعب بن زهير لا يقع الطعن إلا في نحورهمه وما لهم عن حياظ الموت تهليل فقصر وقوع الطعن على الكون في نحورهم وكالحال المخصصة للمسند إليه نحو إنما شاعر زهير راغب إذا أردت قصرا ادعائيا في حالته هذه لقولهم زهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا طرب وعنترة إذا ركب وكالظرف في قول عمر بن أبي ربيعة فقالت والقت جانب الستر إنما معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي أي أنك لا تتحدث الآن إلا معي فقل ما جئت فالمخصوص بشيء يسمى مقصورا والمخصوص به شيء يسمى مقصورا عليه والمقصور هو الذي لا يتجاوز المقصور عليه لغيره والمقصور عليه هو الذي لا يشاركه غيره في الشيء المقصور فالاختصاص والحصر مترادفان والقصر إما قصر موصوف على صفة بمعنى أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى وإما قصر صفة على موصوف والمراد بالصفة والموصوف هنا الحكم والمحكوم عليه للصفة المعروفة في النحو وطرق القصر ستة وهي النفي مع الاستثناء وإنما والتقديم لما حقه التأخير من مسنة ومفعول ومعمول فعل والعطف بلا وبل ولكن أو ما يقوم مقام العطف من الدلالة على الاستدراك بإثبات بعد نف أو عكسه وتعريف المسند وتوسيط الضمير الفصل وهذه أمثلتها على الترتيب قول لبيد وإما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور ومادا بعد إذ هو ساطع وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة وقوله تعالى لكم دينكم وليا دين وقوله تعالى إياك نعبد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومثال طريق العطف لكن بعد الواو قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وكذا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فهو قصر بعد قصر لان قوله إلا من أكره أخرج المكره من الكافر ثم أخرج منه من شرح بالكفر صدرا فالتقدير من كفر بالله مكره لا غضب عليه ولكن من شرح بالكفر صدرا وعلم أن هذه الايه فيها ثلاثه طرق من طرق القصر ومثال العطف بلا اللهم حوالينا ولا علينا فالواو زائدة والمعنى لا تنزل المطر إلا حوالينا وأما طريق تعريف المسند فعلم أن التعريف الذي يفيد القصر هو التعريف بلام الجنس فإذا عرف المسند بها افاد قصر الجنس على المسند إليه نحو أنت الحبيب قصر تحقيق وهم العدو قصر الدعاء والحزم سوء الظن بالناس قصر قلب إن شانئك هو الأفتر كذلك وأما توسيط ضمير الفصل فنحو ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ونحو كنت انت الرقيب عليهم وإن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وضمير الفصل هو ضمير يتقدم على الخبر ونحوه ولا يفيد أكثر مما افادته النسبة لعدم الحاجة إليه في ربط وعلم أن طريق النفي والاستثناء وإنما والعطف بلا وبل ولكن متعينة للقصر وأما التقديم وتعريف المسند والفصل فقد تكون للقصر وقد تكون لغيره ولكن الغالب كونها للقصر فيستدل عليه منها بمعونة القرائن في المقام الخطبي والقصر نوعا حقيقي وإضافي لأن التخصيص لشيء بشيء إن كان مبنيا على أنه كذلك في الواقع ونفس الأمر فهو القصر الحقيقي وإن كان مبنيا على النظر لشيء آخر يقابل الشيء المخصص به فقط لإبطال دخول ذلك المقابل فهو قصر إضافي تدل عليه القرينة فالأول كقولك إنما الخليفة فلان والثاني كقولك إنما الكاتب زيد أي إلا عمر ردا على من زعم أن عمرا كاتب ولا تريد أن زيدا هو الكاتب في الأرض أو في البلد دون غيره والحزم سوء الظن بالناس أي ليس حسن الظن بحزم ولم يرد أن الحزم كله في سوء الظن ومن القصر الحقيقي ما يسمى بالإدعائي وهو أن تدعي قصر الصفة على المنصوف لقصد المبالغة نحن قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثة مع أنهم دعوا هبلة ويغوثة ويعوق لكنهم لما أكثروا دعوة اللات والعزة ومناه جعلوا كالذي لا يدعو إلا إناثة وقوله في حق المنافقين هم العدو فاحذرهم مع أن المتظاهرين بالشرك والكفر أعداء لكن لما كانت مضارة عداوة المنافقين أشد جعلت عداوة غيرهم كلا عداوة الانشاء الكلام كله إما خبر أو إنشاء فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب بأن يكون للنسبة المعنوية التي تنضمنها الكلام خارج أي وجود في نفس الأمر يوافقها تارة ولا يوافقها أخرى فإن وافقها الخارج فهي صادقة وينخالفها فهي كذبة لأن الخبر يقصد منه حكاية ما في الوجود الخارجي فلا جرم لازم عرض نسبته على ما في الخارج فإن نش عن ذلك العرض علم بأنها مطابقة للخارج المحكي فهي صادقة أو علم بأنها غير مطابقة بل هي مخالفة للخارج فهي كذبة والانشاء الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذبة لأنه لم يقصد منه حكاية ما في الخارج بل هو كسمه إحداث معنا بالكلام لم يكن حادثا من قبله في قصد المتكلم وكل ما تقدم من الأحكام في الأبواب الماضية يجري في الخبر والإنشاء فلا غرض لذكر باب يخص الإنشاء هنا إلا للتنبيه على الفرق بينه وبين الخبر وللإشارة إلى أحكام قليلة بلاغية تختص بالإنشاء ينقسم الإنشاء إلى قسمين طلبي وغير طلبي فالطلبي هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والنداء، وغير الطلبي القسم والتعجب وإنشاء المدح والذم نحو نعمة وبئس وإنشاء الوجدانيات كالتحسر والفرح والترحم وصيغ العقود نحو أبيع وأشهد والأجوبة الدهلة على الامتثال كجواب النداء نحو لبيك وسمعا وطاعة وصيغها وأدواتها وأحكامها مقررة في النحو وانما الذي يهم البليغ من احوال الانشار مسائل الاولى قد ياتي الانشاء في صوره الخبر وهو ما يعبرون عنه بالخبر المستعمل في الانشاء مثل استعماله في الدعاء في نحو رحمه الله وفي الطلب نحو قول الظمان اني عطشان والتحسر نحو قول جعفر بن علبه الحارثي هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكه موثق والسؤال نحو رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الثانية يستعمل بعض صياغ الإنشاء في بعض فيجيء الأمر للتمني نحو قول مرء القيس ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإسباح منك بأمثلي فقوله انجلي تمني وللتعجب نحو قوله تعالى انظر كيف ضرب لك الأمثال ويجيء الاستفهام للنهي نحو أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه وللأمر نحو فهل أنتم مندهون وللتعجب نحو وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويجيء النداء للتعجب في باب الاستعانة نحو قول امرئ القيس فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار مغارفات شدت بيذبلي تنبيه هذه الاستعمالات المذكورة في المسألتين من قبيل المجاز المركب المرسل والعلاقة العامة في جميعها هي اللزوم ولو بعيدة وقد تتطلب لبعض استعمالاته علاقات أخرى بحسب المواقع المسألة الثالثة قد تستعمل صيغ الإنشاء في من حاله غير حال من يساق إليه ذلك الإنشاء كأمر متلبس بفعل بأن يفعله نحو يا أيها الذين آمنوا أهمنوا وكناه من لم يتصب بفعل عن أن يفعله نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون والقصد من ذلك طلب الدوام فينزل المتصف منزلة غير المتصف تعريضا على الدوام على الإنصاف وكنذاء المقبل عليك نحو قولك للسامع يا هذا والنداء من لا ينادى بتنزيله منزلة من ينادى نحو يا حسرة على العباد أي احضري فهذا موضعك وهذه مجازات ظاهرة وتفريعها سهل هذا نهاية القول في الأبواب المختصة بذكر الأحكام البلاغية التي تعرض للمفردات في حال تركيبها ومن الأحكام ما هو عارض للجمل المؤتلف منها الكلام البليغ تفريقا وجمعا وتطويلا واختصارا وقد خص لذلك بابان باب الوصل والفصل وباب الايجاز والإطناب والمساواة وها انذا شارع فيهما إكمالا لأبواب علم المعاني الوصل والفصل الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وحق الجمل إذا ذكر بعضها بعد بعض أن تذكر بدون عطف لأن كل جملة كلام مستقل بالفائدة إلا أن أسلوب الكلام العربي قالب فيه أن يكون متصلا بعضه ببعض بمعمولية العوامل والأدوات أو بالاتباع أو بالعطف فلا تذكر جمل الكلام ولا كلماته تعدادا إلا في المواقع التي يقصد فيها التعداد نحو قوله فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أو في حكاية المحاورات نحو قالوا سلاما قال سلام وقولنا سئل فلان أجاب أو إملاء الحسبان نحو واحد اثنان أو قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها كقوله تعالى إنك شف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أو في مواقع الفصل الآتية فعطف الجمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم المتكلم فيه وإما بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريك أو على ضد التشريك إذا وجد معنى ذلك الحرف نحو الفاء وحتى وأو وبل وهذا الأصل الذي أشرت إليه يعدل عنه لأحد أمرين لمانع يمنع منه أو لشيء يغني عنه ثم شرط صحة العطف مطلقا في المفردات والجمل وبالواو وغيرها وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها في تعقل العقول المنتظمة بحسب المتعارف عند المتكلمين بتلك اللغة وهذه المناسبة لا تعد التماثل أو التضاد أو القرب من أحدها نحو زيد يكتب ويشعر والسماء رفعها إلى قوله والأرض وضعها للأنام بخلاف نحو زيد يكتب وينام ويعطي وينظم الشعر وخرجت من السوق وابدع عمرو القيس في شعره وإن كان كل ذلك كلاما صادقا حتى كان العطف في المقام الذي لا توجد فيه المناسبة مؤذنا بمقصد كمقصد التشبيه في قول كعب إن الاماني والاحلام تضليل فإن الكلام على مواعيد سعاد وأمانيها ولا كلام على الأحلام فلما عطف الأحلام على الأماني علمنا أنه قصد تشبيه أمانيه الناشئات عن دعواها بالأحلام في اللذاذة وعدم التحقق وهذا وجه الاحتراز فيما مضى بقولي المنتظمة بحسب المتعارف وقد يكون التناسب موهوما ومجرد تعوى في المقامات الشعرية واللطائف كقوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر وقد يكون التناسب غريبا نابعا لتناسب شيئين آخرين كقوله تعالى والنجم والشجر يسجد فإن التناسب اوجده ما يأتي بعده من قوله والسماء رفعها وقوله والأرض وضعها لأن النجم من توابع السماء والشجر من توابع الأرض ثم يكفي في هذه المناسبة التقارن في الغرض المسوق له الكلام ولهذا كان العطف بالفاء وثم وحتى أوسع في هذه المناسبة المسروضة لأن الترتب أو المهلة أو الغاية كلها مناسبات كافية لتصحيح العطف لأنها دالة على التقارن في الوجود وهذا التقارن مهيء للمناسبة ومسوغ للعطف لكنه يزداد حسنا إذا قوي التناسب ولذا كان أصل الفاء التفريع ما لم تبعد المناسبة ألا ترى كيف حسن العطف في قول عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا وكيف يقبه العطف بالفاء لو قلت جاء زيد فصفعوه ويزيد قبحا لو قلت جاء زيد فنهق الحمار لبعد المناسبة وكيف يحسن أن تقول طلع الفجر فأذن المؤذن وقول ابن زمرك هب النسيم على الرياض مع السحر فاستيقظت في الدوح أجفان الزهر ويكون دونه حسنا طلع الفجر فصاح الديك وكيف يخبح أن تقول طلع الفجر فاستيقظ زيد إذا لم يكن الحديث قبل ذلك على زيد إذا تحققت هذا فاعلم أنه يتعين الوصل إذا أريد تشريك الجملة المعطوفة للجملة المعطوف عليها في حكمها في العربي كعطف الجمل المعمولة لعامل واحد بعضها على بعض أو في حكمها في المعنى وإن لم يكن للمعطوف عليها محل من الإعراب والمراض من الحكم الكيفية emenثات لمفهوم الجملة المعطوف عليها مثل حكم القصر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقد عطف جملة ولكل قوم هاد على جملة إنما أنت منذر لأن المقصود تشريكها في حكم القصر إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك وليس للجملتين محل من الإعراب ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى أي غير مشاركة لها لا في الحكم الاعرابي نحو قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم لأن لا يظن السامع أنها من قولهم ولا في مجرد الحكم المعنوي حيث لم يكن إعراب نحو قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى لم تعطف جملة الله يعلم لأنه لم يقصد دخولها في حكم القصر إذ لا قصد للرد على معتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنثى إذ لم يكن في المخاطبين من المشركين وأهل الكتاب من يعتقد ذلك وكذا قولهم مات فلان رحمه الله فلو عطف رحمه الله لظن أن الجملة الدعائية إخبار عن فعل الله معه فالفصل في هذه الأمثلة كلها لأجل انقطاع الجملتين بعضهما عن بعض كما رأيت ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى في المعنى أو في محصر الفائدة لأن العطف يقتضي المغايرة فالتي هي عين الأولى في المعنى نحو قول الشاعر الذي لم يعرف أقول له لا تقيمن عندنا وإلا فكن في الجهر والسر مسلما فإن معنى لا تقيمن هو ما يفيده معنى قوله أرحل فكانت الجملة الثانية كبدل الاجتماع من الأولى والتي هي عين الأولى في محصل الفائدة مثل المؤكدة نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه فجملة لا ريب فيه مؤكدة لمعنى ذلك الكتاب ومن أنواع الوصل عطف طائفة من الجمل على مجموع طائفة أخرى بحيث تعطف قصة على قصة أو غرض على غرض في الكلام فلا تلاحظ إلا المناسبة بين القصة والقصة والغرض والغرض لا بين أجزاء كل من القصتين حتى إذا وليت الجملة الأولى من القصة المعطوفة إحدى جمل القصة المعطوف علي لا يتطلب وجه لتلك الموالاة لأنها موالاة عارضة وهذا نحو عطف قوله تعالى وبشر الذين آمنوا عمل الصالحات أن لهم جنات إلى آخرها على قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لأن قوله وإن كنتم في ريب مسوق لبيان عقاب الكافرين وقوله وبشر مسوق لبيان ثواب المؤمنين ونظيره من عطف المفردات قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فإنه لو قصد عطف الظاهر على الآخر لم يحسن وإنما القصد عطف وصفين متقابلين على وصفين متقابلين وكلها لموصوف واحد عطف الإنشاء على الخبر وعكسه منع بعض علماء العربية عطف الإنشاء على الخبر وعطف الخبر على الإنشاء والحق أن ذلك ليس بممنوع هو كثير في الكلام البليغ وقد قال الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب عطف وهل أتاك على أخبار داود واعلم أنه قد يخالف الظاهر فيؤتى بالوصل في مقام الفصل وبعكسه لقصد دفع ايهام ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر كما جاء الفصل في قول الشاعر الذي لم يعرف وتظن سلمة أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم كان الظاهر عطف جملة أراها لكنه فصلها لألا يتوهم السامع أن ذلك مما تظنه سلمان فالوصل سبب منع منه مانع وكما جاء الوصل في نحن قولهم لا وأي الله فإن الظاهر الفصل لأن الجملتين غير مشتركتين في الحكم طرورة أن إحداهما خبر والأخر إن جاء فقد وجد مانع الوصل ولكنه خلفه مقتضن إذ لو فصل لتوهم الدعاء بنفي تأييده هذه معاقد أحوال الفصل والوصل وفي وجوه الاتصال والانفصال المرتب عليهم الوصل والفصل تفاصيل واعتبارات دقيقة يجب إرجاؤها لكتب مرتبة أرقى من هذه الإجاز والإطناب والمساواة الأصل في الكلام أن يكون تأدية للمعاني بألفاظ على مقدارها أي بأن يكون لكل معنى قصده المتكلم لفظ يدل عليه ظاهر أو مقدر وتسمى دلالة الكلام بهاته الكيفية مساواة، لأن الألفاظ كانت مساوية للمدلولات فإذا نقصت الألفاظ عن عدد المعاني مع إيفائها بجميع تلك المعاني فذلك الإجاز مثل الحذف لما شأنه أن يذكر في كلامهم إذا قامت القرينة ومثله توخي لفظ يدل على مجموع معاني إذا كانت الغالب في الكلام الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ فقول بشار من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتيك اللهج مساواه وقول سلم من راقب الناس مات كمدا وفاز باللذات الجسور ايجاز وإذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني فذلك الإطناب مثل التوكيد اللفظي والتكرير وذكر الخاص بعد العاب والتفسير نحو إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسوا الشر جزوعا إلى آخرها ومثل قوله الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع ومبلغ كلام العرب على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلا لأن الأمة العربية أمة ذكية فابتنى كلامه على مراعاة سبق أفهامها فقول المبرد في كامله من كلام العرب الايجاز المفهم والاطناب المفخم تنويع للكلام لا قصد للتساوي بينهما وكلها تجري على حسب مقتضى الحال أما المساواه فنحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا باهله والايجاز يكون ايجاز حذف وايجاز اختصار أو قصر بكسر القاف وفتح الصاد فايجاز الحذف كحذف المسند إليه والمسند والمفعول والتحذير والاغراء وحذف المفعول أكثر أنواع الحذف في الايجاز نحو قد كان منك ما يسوء أي كل أحد ونحو الله يدعو إلى دار السلام وحذف المضاف نحو واسال القرية وحذف الصفة نحو فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صالحة وحذف الجملة أو الجمل التي يدل عليها السياق نحو أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق أي فضرب ونحو فأرسلوني يوسف أيها الصديق أي فأرسله فقال وكثير من أمثال العرب يجتمل على إجاز الحذف وإجاز الاختصار أداء المعاني بألفاظ أقل منها عددا دون حذف بل بتوخي ما يفيد من الألفاظ عدة معاني نحو قولهم في المثل القطر أنفى القتل وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة وقوله في الحديث ليكن ثوبك إلى الكعبين فإنه أنقى وأبقى وقول المعري أولو الفضل في أوطانهم غرباء أراد أن يقول إنهم مخالفون لأحوال عامة الناس كما بينه في بقية البيتين وكثير من أمثال العرب يجتمل على إيجاز الاختصار وكذلك حكم الحكماء وأما الإطناب فبالتكرير في مقام التهويل نحو ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات ونحو قرب مربط النعامة مني في قصيلة الحرث بن عباد من أفطار حرب البسوس وكنحو ذلك واعلم أن الإطناب والايجاز قد يطلقان على التوسع في الغرض المسوق له الكلام والاقتصاد فيه فيعد من الإطناب الاتيان بالجملة المعترضة أو كثرة البيان والإضاح ومن الإيجاز ترك المقدمات في الخطب لضيق المقام ونحوه وتعلق هذا النوع بفن البلغة ضعيف بل هو من مباحث صناعة الإنشاء فن البيان هو علم به يعرف البليغ كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على حسب مقتضى الحال. فتلك الطرق هي الحقيقة والمجاز والتشبيه والتصريح والكناية. التشبيه هو من الحقيقة، ولكنه لكثرة وروده في كلام البلغاء وشدة عنايتهم به منذ حفظ الشعر العربي استحق التخصيص بالتبويب واستحق تقديم على المجاز لتوق في بعض أنواع المجاز عليه. فالتشبيه الدلالة الصريحة على الحاق شيء بشيء في وصف اجتهر فيه الملحق به تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنه كقولك هذا الفرس كالطائر في سرعة المشي والمراد بصريحه ما كانت بلفظ دال على الإلحاق ملفوظ أو مقدر وخرج به الاستعارة والتجريد وأركانه أربعة طرفها وهما المشبه والمشبه به ووجهه وهو ما يشترك فيه الطرفان وأداته وهي ما يدل على الإلحاق أما الطرفان فقد يكونان حسيين وهو الغالب وقد يكونان عقليين كتشبيه العلم بالنور والسيوف بانياب الأغوال وأما وجه الشبه فهو ما يتوهمه المتكلم وصفا جامعا سواء كان ثابتا في نفس الأمر كالشجاعة في الأسد أم كان ثابتا في العرف كتشبيه العجوز بالسعلاء وتشبيه المعاقب على ذنب غيره بسبابه المتندم حين يعضها في قول ابن شرف القيرواني المتوفى سنة 940 غير غيري جلا وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم أم كان ثابتا في الوهم والخيال كتشبيه النجوم في الظلام بالسنن في خلال الابتذاع في قول القاضي التنوخي المتوفى سنة وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع والأكثر حذفوه في الكلام وقد يذكر لخفائه وأداته الكاف وكأن ومثل وشبه ومثل ونحوها وهي إما ظاهرة نحو وهو كالبحر وكلامه كالدر أو مقدرة نحو وهو أسد وقوله تعالى صم بكم عمي ويسمى بالتشبيه البليغ وليست باستعارة على أصح القولين واعلم أن وجه الشبه إذا كان وصلا منتزعا من أمرين فأكثر سمي ذلك التشبيه تشبيه التمثيل سواء كان طرفه مركبين كقول بشار كأن مثار النقي فوق رؤوسنا واسيافنا ليل انتهى وكواكبه أم كان أحدهما أو كلاهما مفردا كقول النابغه لك لفتني ذنب امرئ وتركته كذي العرج يكوي غيره وهو رتع فإنه شبه نفسه بالبعير المكوي لما رضي غيره، لأن ذلك هو المقصود، كما شبه المرأة ذي العري، وكلا المشبهين مفرد، والمشبه به الهيئة وتركب الطرفين معا يستلزم تركب وجه الشبه، ويسمى بالتشبيه البليغ، مع حذف أداته، فصار المشبه به خبرا عن المشبه نحو وجهك البدر، في قول وجهك البدر لا بل الشمس لو لم تقدر الشمس كسفة وأفور. أو صار حالا نحو والسماء مناء ومنهم قول بالطيب الطيب بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عمبرا ورنت غزالا أو مضافا إلى المشبه نحو تمر مر السحاب ونحو ذهب الأصيل ولجين الماء في قول شاعر لم يعرف والريح تعبت بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء وقد يعكس التشبيه الدعاء كقول محمد بن وهيب وبد الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وقد يحذف المشبه به فيكون التشبيه مكنيا ويشار إليه ببعض ما هو من خصائص المشبه به كقول نابغة فبت كان العائدات فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشه فالمشبه به هو المريض الذي يشتد ألمه بالليل وقد حذفه وأشار إليه بالعائدات لأن المقصود تشبيه نفسه لا تشبيه العوائد وإنما جاء بذكر لي زيادة في تهويل آلامه وهذا النوع هو الذي تتفرع منه الاستعالة المكنية ولم يذكره المتقدمون الحقيقة والمجاز الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الحقيقة وإنما قلنا اللفظ دون الكلمة ليشمل هذا التعريف المجاز المفرد والمجاز المركب كما سيأتي وإنما قلنا المستعمل في غير ما وضع له دون غيره من العبارات لأن الكلمة تعد مجازا إذا استعملت في غير المعنى الموضوعته له في اللغة سواء كان استعمالها في المعنى المجازي أقل من استعمالها في المعنى الحقيقي أو مساويا أو أشهر فإن المجاز قد يشتهر ويسمى بالحقيقة العرفية مثل الزكاه والتيمم ومثل الفاعل والقياس وقولي لعلاقة لا لإخراج الغلط وإخراج المشاكلة الآتية في البديع وقولي مع قرينة منع لإخراج الكناية ولبيان شرط مهيات المجاز والقرينة ما يفصح عن لا بالوضع من كلمة نحو رأيت أسدا يرمي أو صيغة نحو قول المستنجد أين الأسود الضارون فإن صيغة جمع العقلاء قرينة وإلا لقال الضارية أو حال الكلام نحو لقيت أسدا والمتكلم من أهل الحاضرة وتقييد القارينة بالمانعة لاخراج المعينة لمعانا كقارينة إرادة أحد معاني اللفظ المشترك أو التي تعين نوع المجاز من بين أنواع يحتملها المقام فإن تلك لا بد منها إذا لم يكن المراد إذهاب نفس السامع كل ذهب الممكن كما تقول هو بحر فيحتمل الكرم والعلم والعلاقة هي المناسبة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والعلاقات كثيرة أنهاها بعضهم إلى 28 وأشهر المشابهة والسببية والمجاورة والبعضية ويعبر عنها بالجزئية نسبة للجزء والتقييد أي إطلاق اللفظ الموضوع لمعنى مقيد على المعنى المطلق والمقال وأضادها ويمكن غدها إلى المشابهة والتلازم لأن المراد اللزوم عرفا فالمجاز إن كانت علاقته والمشابهة سمي استعارة وإن كانت علاقته غير مشابهة سمي مجاز المرسلة وقد يختلط مجاز اللزوم بالكناية وأهم أنواع المجاز هو الاستعارة لشدة عناية بلاغائهم بالتشبيه وتنافسهم فيه منذ زمن مرئ القيس ولذلك سموا ما لم يبنى على المشابهة بالمرسل لأنه المطلق عن التشبيه المعتبر عندهم ولنبدأ بالكلام عن المجاز المفرد ثم نتبعه بالمجاز المركبي أما المجاز المفرد قد تقدم تعريفه فالمجاز المرسل المفرد كإطلاق الأياد على النعم في قوله أياد لم لم تمنا هي جلتي ويطلاق العين على الرقيب وإطلاق اللسان على الذكر الحسن في قوله تعالى وجعل لي لسان صدق في الآخرين ونحو ذلك وتفصيلها غير صعبة والاستعارة المفردة تجري في الأسماء والأفعال والحروف فكل كلمة من هذه الأنواع إذا استعملت في غير ما وضعت له لمشابهة ما استعملت فيه لما وضعت له فهي استعارة فاستعارة الأسماء كثيرة واستعارة الأفعال والحروف نحو فلسان حالي بالشكاية أن واستعاره واستعارة الحرف في نحوي ولا أصلبنكم في جذوع النخل وقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ولا جدوى في تسميتها تبعية ولا يستعار الاسم العلم إلا إذا تضمن وصفا مشتهرا كحاتم بالجود وسحبان بالفصاحة وتنقسم الاستعارة إلى مصرحه ومكنية فالمصرحة هي التي صرح فيها بلفظ المشبه به واستعمل في المشبه ملفوظا به أو مقدارا نحو لدى أسد ونحو قول المجيب نعم لمن قال له مثلا تناغى غزالا عند باب ابن عامري والمكنية ويقال استعارة بالكناية وهي أن يستعار لفظ المشبه به للمشبه ويحذف ذلك اللفظ المستعار ويشار إلى استعارته بذكر شيء من لوازم مسمى نحو قول أبي ذؤيب وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع فقد ظهر من ذكر الأظفار أن المنية شبهت بالسبع وقول أبي فراس فلما اشتدت الهيجاء كنا أشد مخالبا وأحد نابا ولا يضر بقاء لفظ المشبه به في الكلام لأنه صار مذكورا لغير قصد التشبيه بل إكمال معنى اللازم المذكور ألا ترى أنه يجيء مضافا إليه كما في بيت أبي ذويب أو يكون مذكورا في الخبر السابق كما في بيت أبي فرس وعلم أن هذا اللازم الذي هو من ملائمات المشبه به في المكنية قد يكون غير صالح للاستعارة فالإتيان به إذن لمجرد كونه من لوازه ما اللفظ المحذوف كالأغفار في بيت أبي ذؤيب وكقول لبيد في المعلقة وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها فشبه ريح الشمال براكب أمسك بزمام فرس البرد وجعل له يدا ولا يصلح اليد لأن تكون تشبيها لشيء في معاني هذا البيت وكذلك قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا شبه المال المأخوذ بالطعام والشرف وجعل له الهنا والمرئ وقد يكون هذا اللازم صالحا للاستعارة أيضا كما في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله فإن النقض من لوازم الحبل الذي شبه به العهد ويصح مع ذلك أن يكون مستعارا لإبطار العهد وكالأضفار في قول حسين بن الضحاك يخاطب عمرو بن مسعدة ليشفع له لدى المأمون الخليفة أنت يا عمرو قوتي وحياتي ولساني وأنت ظفري ونابي فإنه أراد تشبيه نفسه بسبع وتشبيه المخاطب بالشيء الذي به يدافع السبع عن نفسه وذلك لا يبطل دلالته على المكنية لأن مجرد إشعار اللفظ بلازم من اللوازم مشبه به المكنية كاف في كونه دليلا على المكنية وأما المجاز المركب فهو الكلام التام المستعمل في غير موضع وضع للدلالة عليه لعلاقة مع قرينة كالمفردين ولا يختص بعلاقة المشابهة بل قد تكون علاقته غير مشابهه كالخبر المستعمل في التحسر لعلاقة اللزوم نحو هوايا مع الركب اليمانيين مصعده وكالإنشاء المراد به الخبر كقوله جاء بمذق هل رأيت الذئب قط؟ فيسمى حينئذ مجازا المركب فقط وقد تكون علاقته مشابهة فيسمى استعارة تمثيلية وتمثيلا نحو إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى شبهت حالة المتردد في الرأي بحال المتردد في المشي واستعير المركب الدال على الترد في المشي للدلالة على معنى الترد في الرأي وكذا قول عبد الله بن المعتز اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله فقوله فالنار تأكل إلى آخره مركب مستعمل في غير موضع للدلالة على معناه اذ هو الآن مستعمل في معنى ان الحسود يرجع وبال حسده عليه ولا يضر به إلا نفسه كالنار تأكل نفسها إذا تركت ولم يلقى فيها شيء تحرقه وكذلك قولهم انتهز الفرصة شبه هيئة المبادرة للفعل بالمبادرة لنوبة شرب الماء والاستعارة التمثيلية تتفرع التشبيه المركب المتقدم ذكره هذا والبلغاء يتفننون فيأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار إغراقا في الخيال فيسمى ذلك ترشيحا نحو قول زهير لدى أسد شاك السلاح مقذفي له لبد أظفاره لم تقلم فقوله له لبد أظفاره لم تقلم ترشيحان وقول النابغة ومنه سوآت لا محالة إنهم آتوك غير مقلم الأظفار وقد يأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار له إغراقا في الخيال أيضا بدعوى أن المشبه قد اتحد بالمشبه به فصار حقيقة واحدة حتى إن الأسد يحمل بيده سيفا في قوله لدى أسد شاك السلاح وحتى أن ريح الشمال تمسك بيدها زماما في قوله بيد الشمال زمامها ويسمون ذلك تجريدا لأن الاستعارة جردت عن دعوة التشبيه إلى الحكم بالاتحاد والتشابه التام ويكون ذلك مع المصريحة والمكنية كما علمته في المصريحة وأما المكنية فإن ما يذكر من لوازه المشبه به صالح أبدا ليكون ترجيحا فكل من التجريد والترشيح إكمال للاستعارة وإغراق في الخيال ومن ثم لم يمتنع الجمع بينهما في كثير من كلامهم كما في بيت زهير المتقدم وهذا يحقق لكم أن كل من الترجيح والتجريد مستمل على بلاغة في التشبيه من جهة وأن الترشيح والتجريد يخالفان القرينة وأن التجريد ليس بنقول عن الاستعارة وأن الترشيح قد يكون باقيا على حقيقته إذا لم يكن لمعناه الوضعي شبيه كما في قوله له لبد وقوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا إذا كان معنى فكلوه فخذوه أخذا لا رد فيه والهنيئ المريئ من صفات الطعام ولم يقصد هنا استعمالهما في وصف المال ولأن معنى الإباحة قد استفيد من الأمر في قوله كلوه لأن الأمر هنا للإباحة وقد يكون استعارة إذا كان لمعناه شبيه يناسب التشبيه كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فهو استعاره على استعارة وإذا كان صالحا لذلك لم يظن بالبليغ أن يفلته ومن النادر أن يقصد المتكلم من التجريد إبطال الاستعارة فيكون التجريد بمنزلة اخراج الخبئ كقولها استغفر الله لأمري كله قتلت ضبيا ناعما في دله انتصف الليل ولم أصله فإنها لما أرادت تشبيه القرآن في براعة مستمعه بالضبي في براعة المنظر نبهت على أن الضبي قرآن يصلى به وإذا جعل الترشيح استعارة لم يقتل ترشيحه للاستعارة الأولى لأن استفادة الترشيح حاصلة من صورة لفظه، وما يجري من الترشيح والتجريد في المجاز المفرد يجري في التمثيل في مثال التجريد فيه قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله ذهب الله بنورهم فإن جمع الضمير مراعاة للمشبه لا للمشبه به لأنه مفرد ومثال ترشيح التمثيلية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فجملة اثاقلتم تمثيل لهيئتهم في التنصل من الخروج بهيئة الجسم الثقيل في صعوبة تنقله وقوله إلى الأرض ترشيع الكناية هي ما يقابل التصريح والمراد بها هنا لفظ أريد به ملزوم معنى مع جواز إرادة المعنى اللازم وبهذا القيد الأخير خالفت المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم والأصل فيها أن يراد المعنى مع لازمه ويكون اللازم هو المقصود الأول فإن البدوية إذا قال فلان جبان الكلب ومهزول الفصيل أراد أن كلبه وفصيله كذلك والمقصد وصفوه بالكرم فإذا جاع ذلك صح اطراقه، ولو لم يكن له كلب ولا فصيل كما إذا قيل في وصف الحضري فلان الجبان الكلب وهي تنقسم إلى واضحة وخفيه فالواضحة هي التي لا تحتاج إلى إعمال روية نحو قولهم طويل النجاد كناية عن طول القامة وقول العرب مثلك لا يفعل كذا وغيرك لا يفعل يريدون أنت لا تفعل قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي لا يتبع سبيل المؤمنين والخفية التي تحتاج لإعمال روية إما لخفاء اللزوم نحو عريض القفى كناية عن الغباوة وإما لكثرة الوسائط نحو كثير الرماد بمعنى كريم والكناية أبلغ من التصريح لمن كان ذكيا تخرير الكلام على خلاف مقتضى الظاهر اعلم أن البلغاء يتفننون في كلامهم فياتون فيه بما لا يجري على الظاهر الشائع بين أهل البلاغه يقصدون بذلك التمليح والتحسين أو يعتمدون على نكة خفية يقتضيها الحال ولا يتفطن لها السامع لو لم يلقى إليه ما يخالف الظاهر الحال فلا ينبغي أن يعد في خلاف مقتضى الظاهر ما كان ناشئا عن اختلاف الدواع والنكت مع وضوح الاختلاف كالوصل في مقام الفصل وعكسه لدفع الإيام ولا الإطناب في مقام الإجاز الاستصاء السامعي لظهور نكتة ذلك وكذا لا يعد ما كان ناشئا عن علاقة المجازية كاستعمال الخبر في الإنشاء ولا ما كان ناشئا عن تنزيل الشيء منزلة غيره مع وضوح لأنه من المجازك القصر الداعي وكعكس التشبيه فتعين أن يوضع ذلك ونظائره في مواضعه من أبوابه وإن كان فيه رائحة من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من حيث إن الأصل خلافه وإن الذكنا لا ينصرف إليه ابتداءا وإنما يعد من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما لم يكن ناشئا عن نكتة أصلا وهذا لا يوصف بموافقة مقتضى الحال ولا بمخالفته وكذا يعد منهما كان ناشئا عن نكتة خفية لا يتبادر للسامع إدراكها بسهولة وهذا يوصف بأنه مقتضى حال لكنه خفي غير ظاهر فمن الأول الالتفات وهو انتقال المتكلم من طريق التكلم أو طريق الخطاب أو طريق الغيبة إلى طريق آخر منها انتقالا غير ملتزم في الاستعمال نحو الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد فإن مغتظ الظاهر أن يقول إياه نعبد وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقنا. فإن مغتظ الظاهر أن يقال فساقه وله نكة تزيده حسنا في الكلام لها بيان في المطولات ومنه أيضا أسلوب الحكيم وهو تلقي من يخاطبك بغير ما يترقب أو سائرك بغير ما يتطلب بأن تحمل كلام مخاطبك بكسر الطاء على خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى له بالقصد كقول القبع للحجاج وقد قال له الحجاج متوعدا إياه لأحملنك على الأدهم يعني القيد فقال له القبعثرة مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فصير مراده للفرسي ومنه قول اتت تشتكي مني مزاولة القرى وقد رأت الأضياف ينحون منزلي فقلت لها لما سمعت كلامها هم الضيف جدي في قراهم وعجلي وبأن تجيب سؤال السائر بغير ما يتطلب تنبيها على أنه الأول بحاله أو المهم له كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ومنه القلب وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر لغير داع معنوي دون تعقيد ولا خطأ ولا لبس ويقصده البلغاء تزيينا للكلام فمنهما ليس بمطرد نحو عرضت الناقة على الحوض وأدخلت الخاتم في اصبعي ومنهم مطرد في الكلام كثير عندهم حتى صار أكثر من الأصل نحو قولهم ما كاد يفعل كذا يريدون كاد ما يفعل وعليه قوله تعالى وما كادوا يفعلون وقوله لم يكديرها ومن هذا النوع التشبيه المقلوب المذكور كله في البيان وعليه قول رؤبة ومهمه مغبرة إرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه وقد ظهر أن هذا النوع كله لا حال تقتضيه ولكنه تمليح في الكلام ومن النوع الثاني من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما تقدم في باب الإسناد من تنزيل غير السائل منزلة السائل ومنه مخاطبة الذي يفعل بالأمر بالفعل لقصد الدوام على الفعل كما في يا أيها الذين آمنوا آمنوا أو لعدم الاعتداد بفعله كما في الحديث صلي فإنك لم تصلي ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه لأن المستقبل مشكوك في حصوله فإذا أردت أن تحققه عبرت عنه بالماضي إذا الماضي فعل قد حصل نحو قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومنه التغليب وهو إطراق لفظ على مدلوله وغيره لمناسبة بين المدلول وغيره والداعي إليه أما الإجاز فيغلب أخف اللفظين نح قولهم الأبوين والعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأما مراعاة أكثرية استعمال لفظ أو صيغة في الكلام فتغلب على اللفظ أو الصيغة المرجوحة فنحم قوله تعالى وكانت من القانتين وإما لتغليب جانب المعنى على اللفظ نحو بل أنتم قوم تجهلون ولعل هذا من الالتفات فن البديع البديع هو المحسنات الزائدة في الكلام على المطابقة لمقتضى الحال وتلك المحسنات إما راجعت إلى معنى الكلام باجتبال المعنى على لطائف مفهومة تحسنه وتكسبه زيادة قبول في ذهن المخاطب وإما راجعت إلى لفظ الكلام باجتماله على لطائف مسموعة تونقه وتوجب له بهجة في سمع السامع وقد مر في مقدمية هذا الموجز أن فن البديع هو أول ما أفرد بالتأليف من فنون البلغة وأن مدونه هو عبد الله بن المعتز العباسي والمحسنات البديعية كثيرة لا تنحصر عدا وابتكارا ويكفي المبتدئ أن يعرف مشهورها من القسمين اللفظي والمعنوي أما المعنوي فمنه التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة انتزاعا وهميا حتى تصير الذات الواحده ذاتين مبالغة لكمال الوصف في تلك الذات كقولهم لي منك صديق حميم ولئن سألت فلانا لتسألن به بحرا ومن هذا مخاطبة المرء نفسه وذلك كثير في الشعر كقول النابغة دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصاب المرء والشيب شامل ومنه طالع قصيدة البردة البصيرية من تذكر جيراني البيت ومنه المبالغة المقبولة وهي الدعاء بلوغ وصف في شدة او ضعفه مبلغا يبعد أو يستحيل وقوعه وأصدقها ما قلنا بلفظ التقريب نحو يكاد زيتها يضيء ودونه ما علق على ما لا يقع كقول المتنبي عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه وما عدا ذلك يحسن منه ما تضمن تمليحا كقول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني ومنه التورية وهي أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد المعنى البعيد اعتمادا على القرينة لقصد إيقاع السامع في الشك والإيهام ولم تكن معروفة في شعر العربي إلا في قول لبيد يذكر قتلاهم ويوري بأبيه ربيعة قتل يوم ذي علق ولا من ربيع المقترين رزئته بذي علق فاقني حياك واصبري وقوله عن تره جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم البكر السحابة السابقة مطرها والحرة الخالصة من البرد وقد اشتهر بالإبداع في هذا النوع علي الغراب الصفاقسي المتوفى سنة ثلاثة وثمانين ومئة كقوله جمعت هوا ضبي وقد كان جامعا لزيتونة من فوق أغصانها التوى فيا جامع الزيتونة الفاتن الورى تفضل بمعروف على جامع الهوى ومنه التلميح بتقديم اللام على الميم وهو الإشارة في الكلام إلى قصة أو مسألة علمية أو شعر مشهور كقول أبي تمام فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الرقب يشعو يشير إلى القصة المذكورة في الإسرائيليات أن الشمس ردت ليوش عن النبي عليه السلام يشير إلى القصة المذكورة في الإسرائيليات أن الشمس ردت ليوش عن النبي عليه السلام في بعض غزواته لئلا يدخل السبت وهو بصدد فتح القرية وقول ابن الخطيب شاعر الاندلس وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس يشير إلى نسب النعمان مالك العرب وللواية الإمام مالك عن الصحابي مسقطا الواسطة وهو الحديث المرسل أي أن شقائق النعمان روت عن ماء السماء بواسطة الأرض ومن المشاكلة وهي أن يعمد المتكلم إلى معنى غير موجود فيقدره موجودا من جنس معنى قابله به مقابلة الجزاء أو العوض ولو تخدير كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم عبر عن العقاب بالخداع لوقوعه جزاء عن الخداع وقولي أبي الرقع مق قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصة عبر عن صنع الجبة والقميص بالطبخ لوقوعه عوضا عن الطبخ وقولي ولو تقديرا لإدخار المشاكلة التي لم يجتمع فيها لفظان ولكن معنى أحد اللفظين حاضر في الذهن فيؤتى باللفظ المناسب لللفظ المقدر نحو قول أبي تمام من مبلغ أفناء يعرب كلهم أني بنيت الجار قبل المنزل ومنه تأكد شيء بما يشبه ضده حتى يخير للسامع أن الكلام الأول قد انتقض فإذا تأمله وجده زار تأكدا كقول النبغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ومنه براعة الاستهلال ويجتمال أول الكلام على ما يشير إلى المقصود منه كقوله في طالع قصيدة هناء بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا وكوكب المجد في أفق العلا صاعدها وأما المحسنات اللفظية فمنها التجنيس ويسمى الجناس وهو تشابه اللفظين في النطق مع اختلاف المعنى وهو قديم في كلام كفى في المثل العربي القديم هذا جنايا وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه وفي القرآن منه كثير وقول أبي تمام ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا لدى يحيى بن عبد الله وقول الحريري سمسمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة والمكرمة مهما لا تأته لتقتني السودد والمكرمة فإن كان تشابه في غالب حروف اللفظين فهو غير تام كقوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه ومنهم قلبه ويسمى الطرد والعكس وهو أن يكون الكلام إذا ابتدأته من فيه الأخير وذهبت كذلك إلى حرفه الأول يحصل منه عين ما يحصل من ابتدائه، كقول القاضي أحمد الرجاني نسبة إلى الرجان بفتح الحمزة وتشديد الراء المفتوحة كورة من كور الأهوازي ويجوز تخفيف رائها مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم؟ فهذا البيت إذا ابتدأته من حرفه الآخر إلى حرف الأول كان مثل ابتدائه من حرفه الأول ومنها الاقتباس والتضمين. فالاقتباس هو أخذ شيء من القرآن أو كلام النبوءة والتضمين أخذ شيء من الشعر المشهور ومزجه مع الكلام نظما أو نثرا ولو مع اختلاف الغرضين ولو مع تغيير يسير فمن الاقتباس قول الحريري في المقامة الثانية فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب ومن التضمين قول ضياء الدين موسى من ملهم الكاتب في هجاء الرشيد عمر الفوي وكان أصلع وأسنانه بارزة أقول لمعشر جهلوا وغض من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلع الثناية متى يضع العمامة تعرفوه ويدوز فيهما التغيير اليسير كما في المصراع الأخير المتقدم وكقول أبي القاسم ابن الحسن الكاتبي إن كنت أزمعت على هجرنا من غير جرم فصبر جميل وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل وهذا آخر ما أردت إملاءه في علم البلاغة وأرى فيه للقارئ من هذا العلم مقنعه وبلاغه وكان تمامه في منتهى شهر رمضان من عام ثلاثة و300 وألف بمرسى جراح الشهير بالمرسى كتبه مؤلفه محمد الطاهر ابن عشور قرأه عليكم عمر البساطي أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه, والسلام الله, الله, ورحمة الله تعالى وبركاته الله.